هذا سالم يقول بأنه يسكن في مسكن جماعي مع بعض الأهل والأرحام سالم يقول بأنه يسكن في مسكن جماعي مع بعض الأهل والأرحام وهناك بالسكن بعض, بعض الأشياء التي تعارض الشرع مثل جهاز الدش كيف يدعو هؤلاء عند عند هذه المصيبة ينصحهم, ينصحهم في ترك الدش وترك جميع الملاهي ماذا معهم ينصح إخوانه وأهل بيته وجيرانه فاتقوا الله رساله الله جل وعلا أمر به النصيحة والجراء الجار له حق كبير ينصح لهم في سواء نكون في بيته من جيرانه ومن جلسات والهداء بجلة إنك لا تهدي من عذر لكن الله يهدي من إيشاء لكن ينصحهم ويوجههم يرحي